ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هذي الامم ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يخشاها انظر للكعبة يا نور وجلال يحفظها ربي ويرعاها اذكرني امامها وادعيلي وادعي لي, لي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي لي على هذه الامم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يخشاها انظر للكعبة يا نور وجلال يحفظها ربي ويرعاه اذكرني امامها وادعيلي لي يا سايب همم من الصفا للمروه يا شارب من زمزم يتذكرني بالدعوايا ساعد هم من الصف على يا شارب من زمزم يتذكرني بالدعوايا يا, يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة وذكرنى امامها ودعيني ودعيني وديلي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هادي الامم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يبشاها انظر للكعبة محلها نور وجلال يحفظها ربي ويرعاها اذكرني امامها ودعي لي ودعي لي هني أن أن يا رايح للهادي غرام شغلني ملك لفؤادي هني أن هني يا رايح للهادي. غرام شغلني ملك اللي فؤادي ادخل من باب السلامي بتأدب واحترامي ادخل من باب, باب السلامي, السلامي واحترامي سلم على قاها وصاحبيه ودعي, ودعي وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلملي على هذه الأمم وديلي سلام يا رايح للحرم وادعيلي وسلملي على هذه الأمم انظر للكعبة يا نور وجلال يبشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يبشاها يحفظها ربي ويراها اذكرني امامها وادعي وادعي